دیانی روما می‌زور و رجین بفرح فرحه من یا وطن مشد بن zero صلى ناساله فرحانيه وفرحت قلوبنا فرحة بهيه زي ذا فرحنا وابن من سجرهنا بنلاقي أرواحنا بيصع فرحه قدمت حياتك زبيحه حایه وصد صلواتك انغم سمائیه رحمه رزئان بقل برشانه طعب صلوات امیر شهدانه صمو تضحية بسبات في حب المسيح نحن الرزيقات بقلب عدشان وضع من صلوات آمير شهدان اطلب بعض وسبناك الخاط يا سعير فرزان B Lear High